بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع الذي يكذب بالدين فذلك الذي اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن فَاتَّهَمْتَهُمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ الَّذِينَ لكم هذه التلاوه من موقع الطريق الى الله